فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين اللازب بل عجده ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون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 فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين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 مِمَّنْ عِينٍ أَيَضًا الَّذِينَ لِلشَّاهِدِينَ لَا فِيهَا دَوْرٌ وَلَا هُمْ عَنَّا يُنْذَرُونَ قَاصِرَاتُ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي ليقين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فقل فواه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحورين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لنثل هذا فليعمل العاملون أثالت خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه روس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالكون منها البطوم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آسادهم يهوعون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 Yeah. وإن من شيعته لإباهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا لا تعبدون أئفتاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنور نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ورباً باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بروا له بنيانا فألبوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفرين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين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 وإن إلياس مِنَ المرسلين إِذْ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أَحْسَنَ الخارقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحفرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نفز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشهون فساهم فكان من المدحظين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقضين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمدعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفتهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البرين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمفضرون سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صار الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرًا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغائبون فتول عنهم حتى حينه وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعدلون فَإِذَا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون